ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبت إليه اليه تبت اسم ربك وتبت رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَدَعْ رُسُلَنَا وَالمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أنزل كَلَمْ وَجَحِيمَ وَطَعَامٌ ذَغْصَتِهُ وَعذابٌ أليمٌ يومَ تَرْجُفُ الْأرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كثِيبًا مَهِلاً إِنَّا أرسلنا إليكم رسولًا شاهدًا عليكم, شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون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 ادعوا عليكم فقراؤوا ما تيسر من القران علما ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله واخرون, وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقراؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاة